ه ل تشابه البقر علينا نعم تشابه البقر علينا عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن س ن ل من قبلكم شبرا بشبر و ز ر ا ع ا ب ز ر ا ع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله آ ل ي ه و د والنصارى قال فمن فهذا هو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يقبل نقضا ولا ت أ و ي ل ا فماذا جرى إ ن الواقع الذي حولنا بل الذي سبقنا بما يزيد على ا ل أ ل ف س ن ة يشهد على أ ن ما حذر منه الرحمن سبحانه قد وقع و أ ن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله الناس حسب بل صار هو دينهم الذي يدافعون عنه مذاهب وفرق طوائف و ش ي ع أ ح ز ا ب وجماعات كل حزب بما لديهم فرحون وكل ط ا ئ ف ة تزعم أ ن ه ا على الحق الذي لا جدال فيه و أ ن ما عداها على الباطل الذي لا شك فيه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 واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هو سماكم المسلمين فغيرنا ما اختاره الله لنا وتحولنا الى اسماء ما نزل الله بها من سلطان سنه وشيعه سلف وخلف متصوفه واهل طريق شافعيه وحنفيه وحنبليه ومالكيه وكل شيخ وله طريقته وكل ط ر ي ق ة ولها أ ت ب ع ه ا ف إ ذ ا قلت لهم يا قوم ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين هنا ينظرون إ ل ي ك نظر المغشي عليه من الموت ولو صدقوا لقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا وتركوا هذه ا ل أ س م ا ء والمسميات التي زينها الشيطان ل أ و ل ي ا ء لصد الناس عن الاسلام وما يمت له ب ص ل ة والعجيب في هذا وكله عجب ان كل ف ر ق ة تعيب على الاخرى لاسم الذي تسمت به اهل ا ل س ن ة يعيبون على ا ل ش ي ع ة هذا الاسم ويقولون ب د ع ة و ا ل ش ي ع ة تعيب ايضا عليها والسلفيون يعيبون على المتصوفه ما تسموا به ويقولون هذا اسم مخترع ولا دليل عليه ولم يقل السلفيون في الوقت نفسه ما اسم الشيطان الذي اخذوا عنه اسم السلف هذا فان قالوا نحن نسير على فهم السلف الصالح قلنا لهم وهل قالت ا ل ش ي ع ة و ا ل م ت ص و ف ة واهل الطريق نحن نسير على فهم السلف الفاسد إ ن سلفهم عندهم أ ص ل ح من سلفكم و أ ئ م ت ه م عندهم أ ت ق ى و أ ن ق ى من أ ئ م ت ك م وقد نتج هذا الفساد كله عندهم جميعا ل أ ن ه م جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون و ا ق ر أ هو سماكم المسلمين من قبل وقال إ ن ن ي من المسلمين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 و ل اتباع ز د على ذلك حرفا ا ت بني إ س ر ا ئ ي ل في تحريف ان ل ل ك م ع مواضعه إن بني إ س ر ا ئ ي ل عندما أ ر ا د و ا أ ن يحرفوا كتاب الله ا لم ذ ي ي نزل ل إ ه لم يقوموا بحذف ا ل آ ي ا ت منه بل تركوها كما هي وفرغوها من الهدف و ا ل أ م ر والنهي الذي جاءت من أ ج ل ه يقول الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم ة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ا س ي ة يحرفون الكلم ة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ويقول الله تعالى س م ع و ن للكذب س م ع و ن لقوم آ خ ر ي ن لم ي أ ت و ك يحرفون ا ل ك ل م ة من بعد مواضعه فكلام الله لهم هو هو لكنهم صرفوه عن ا ل أ م ر الذي أ ر ا د ه منه كما فعل هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أ ن د ا د ف ي أ ت و ن على أ م ر الله و س ن ة نبيه ويجعلون هذا مستحبا وذلك مندوبا وهذا حديث ظني الثبوت وذاك حديث آ ح ا د وتصبح آ ي ا ت الله و أ ح ا د ي ث نبيه مجرد كلمات تتلى على المقابر أ م ا الذين قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا فكانوا كما وصفهم الله ما بدلوا تبديلا و أ خ ذ و ا دين الله ج م ل ة و ا ح د ة فقال سبحانه وتؤمنون بالكتاب كله أ ن ز ل الله سبحانه إ ل ي ن ا كتابا هو ا ل ق ر آ ن الكريم فاتخذه الناس مهجورا وجعلوه للتمائم و ل ل ق ر ا ء ة عند ا ل م و ت وفريق اخر حرف فيه ا ل ك ل م ة عن مواضعه ليوافق مذهبه او طريقته او هواه وكان علينا في حالات النزاع والخلاف ان نعرض ما نتنازع ونختلف فيه الى هذا الكتاب الكريم ولكن إ ن اذا لله إليه وإنا راجعوا إ قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون سمعتهم يقولون هذه نزلت في اليهود أ م ا نحن فليس علينا من سبيل ونحكم بما شئنا ونحتكم إ ل ى من شئنا فنحن المسلمون الصادقون حتى و إ ن حكمنا بقانون فرنسا واحتكمنا إ ل ى ط و ا غ ي ت ا ل أ ر ض ل أ ن ا ل آ ي ة نزلت في اليهود وهكذا ظلت ا ل آ ي ة تتلى في المصحف كما هي مع تفريغها من الحكم الذي جاءت به وهذا هو ما فعله من قبل ك ه ن ة يهود خيبر ف إ ذ ا تركنا كتاب الله وراء ظهورنا واستبدلنا أ ح ك ا م ه ب ا ش ت ر ا ك ي ة و إ ل ح ا د الشرق و ب م ا د ي ة وكفر الغرب. ومشت الغرب ن س ا ؤ ن الربا عراية وكرمنا ا ع ا ي و ح ر ن الحجاب والعفة والطهارة و س مكاسب ي ن ا الربى م وفوائد واكلناه وشربناه وصارت ا ل ف ا ج ر ة م ب د ع ة وحكمنا على السارق بقانون وضعه زعيم ع ص ا ب ة في امريكا ووقف قاض الزنات امام يحكم بقانون وضعه زان كل هذا و أ ض ع ا ف هذا لا يؤثر فينا بشيء فنحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ه والشيخ ا ل أ ز ه ر ي أ و في ل ج ن ة ا ل إ ف ت ا ء أ و في ه ي ئ ة كبار العلماء قال لنا ا ل آ ي ة نزلت في اليهود و إ ذ ا قال سبحانه إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم ثم بما الله قالوا نزلت هذه في اليهود والنصارى ولا ع ل ا ق ة لها ب أ ئ م ت ن ا ومشايخنا فمن حقنا أ ن نختلف في كل شيء ونتفرق ونقسم ت ف ر و ن ق ديننا إ ل ى أ ل ف مذهب و ط ر ي ق ة و ج م ا ع ة وكل حزب بما لديهم فرحون ولا حرج علينا ل أ ن ا ل آ ي ة نزلت في اليهود والنصارى اما نحن فخلافنا ر ح م ة وضلالنا هدى وانحرافنا هو الصراط المستقيم و إ ذ ا قال الله عز وجل ف أ ق م وجهك للدين حنيفا ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا ش ي ع ة كل حزب بما لديهم ف ر ح و ا قالوا تاركوا ا ل ص ل ا ة ليس بمشرك بل مسلم كافر أ و مسلم فاسق طالما تركها كسنا كما قال أ ئ م ة السلف و أ ه ل ا ل س ن ة والجماعة و ا ل ج م هذا و ر ف قال قد تارك الصلاة ان الله قد افترضها على المسلم ولكنني لن أصلي ولن اصني دين خ ل ولن أسجد لله الا ل مسجدا اسجد عاد اذا ب س وسجد لادم د على هذا ي السلف واهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والجمهور مسلم عاصم ما دام يقول ان ا ل ص ل ا ة عليها عسل حتى وان كان اسود و إ ن شاء الله تحقيقا لا ت ع ل ي ق لهذا الجمهور وللذين هدموا السنه ة باسم أ لقاء السنة ل مع سؤال المؤمنين لهم ما سلككم في سقر و أ ع ت ق د أ ن ا ل إ ج ا ب ة ستكون عليهم ي س ي ر أ م ا الذين فرقوا دينهم فهذا تحذير ل ل أ م م ا ل س ا ب ق ة لا ع ل ا ق ة لنا به ومن حقنا أ ن نفرح بهذا الخلاف والتفرق حتى ت ت ن والذي ع م ص ا ا د ر و ل لا يجد مقاسه عند الشافعي يجده عند أ ب ي ح ن ي ف والذي لا يصل إ ل ى م ر ت ب ة ا ل د ر و ش ة عند الشاذليه يجدها هناك في ا ل ط ر ي ق ة الرفاعيه والذي يجد الزنا محرما في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيراه حلالا مشاعا عند ش ي ع ة الشيطان في أ ي مذهب من مذاهب ا ل ش ي ع ة وتحت اسم نكاح ا ل م ت ع ة بل بعد ع م ل ي ة الزنا وعد ا ئ م ة ا ل ش ي ع ة مرتكبه هذه ا ل ف ا ح ش ة ب م ل ا ئ ك ة يتساقطون بعدد قطرات الغسل من الزنا يستغفرون له الى يوم ا ل ق ي ا م ة وهذه ا ل د ر ج ة لم يصل اليها الذين فتحوا م ك واذا قال رب العالمين قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم كافرون قالوا هذا شرك مجازي وليس حقيقيا فتارك ا ل ز ك ا ة عندهم رجل اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر واحد فتارك ا ل ص ل ا ة مسلم عاصر وتارك ا ل ز ك ا ة مسلم عاصر ونقول ت ا ر م س لهم اي ونقول سلف واي سنه وايه جماعه هذه عقيده الحشاشين واهل الليل والكاس والخمر وعلى د ا ا ض ع ا جاء ر ة لقد ل محمد ص ا ل ل هذا عليه وسلم لدعوة وعلى وسلم الناس الى الصلاة والزكاة والصلة والرحم ه استمر نهجهم مع كتاب الله عز وجل الذي انزله الله عز وجل عز تبيانا لكل شيء فجعلوا قسما منه في اليهود وقسما في النصارى و س ا ل س ا لا ع ل ا ق ة له بنا من باب القصص و ا ل م و ا ع ز وقسما رابعا حرفوه عن مواضعه ب ا ل ت أ و ي ل الفاسد ف إ ذ ا سمعوا ب ا ل إ ي م ا ن خلعوه على مذاهبهم و أ ئ م ت ه م وعليهم و إ ذ ا سمعوا بالكفر قسموه إ ل ى أ ش ك ا ل و أ ن و ا ع إ ل ى حقيقي ومجازي ولغوي وكفر يخرج عن ا ل م ل ة وكفر اصطلاحي و إ ذ ا س أ ل ت ه م الدليل على هذه ا ل أ س م ا ء قالوا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا وسلفنا على أ م ه ونحن على ما تركوه لنا زائرون و مواضعه وسلم وسلم وهو ولا وهو ق قال ع عن عليه عليه تحريف حديث حين حين يشرب الخمر حين يشربها أيضا في النبي النبي يزني يزني الكلم الله إذا الله لا الزان صلى صلى مؤمن م م ؤ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن اخرجه احمد والدارم والبخاري ومسلم وابو داود وابن م ا ج ة والترمذي و ا ل ن س ا ئ هذا كلام لم يقله و النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه وهو اشد وضوحا من الشمس في ضحاه ولكن المدافعين عن الزنا وشرب الخمر و ا ل س ر ق ة من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وعصابات تحريف الدين لن يتركوا الحديث كما هو وقرأ قال النووي هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون ان معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان مع اجماع اهل الحق على ان الزامي والسارق والقاتل وغيرهم من اصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ن ان تابوا سقطت عقوبته و إ ن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في ا ل م ش ي ئ ة ف إ ن شاء الله ت ع ا ل ى ع ف ى عنهم و أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة أ و ل ا و إ ن شاء ع ز ب ه م ثم أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة شرح ا ل ن والنووي و ي لصحيح مسلم لم يقل أ س م ا ء المحققين الذين قالوا بذلك ولو ذكر أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا ف إ ن إ ج م ا ع ه م لا يخرج حكما وهكذا أ ص ر النووي على أ ن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أ ص ح ا ب الكبائر غير الشرك تابوا من ذلك أ و أ ص ر و ا وماتوا عليه ففي ا ل ن ه ا ي ة مصيرهم ا ل ج ن ة مع الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب فهل رجل هذه عقيدته وهذا دينه يؤخذ منه مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ان قائل هذا الكلام لا بد ان يدخل جميع الزنا الى جنات ونار وللاسف هذا وامثاله اخذ الناس عنهم دينهم وصدق الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و إ ن هم إ ل ا يخرصون إ ن ربك هو أ ع ل م من يضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين فالثاني عندهم مؤمن والشارب للخمر والسارق والمنتهب كل هؤلاء الإيمان الباب الإيمان إليه سالما غانما. فهذه عقيدة السلف واحد يعود غانما حتى عند عقيدة من من جريمته ثم ينتظره ينتهي فهذه وأهل السنة والجماعة والجمهور ومن أ ه ل السنة ل ا و ج ا والجمهور ع ة و م خالفهم وقال لا يزني ا ل ز ا ن ي حين يزني وهو مؤمن اتهموه ب أ ن ه من الخوارج والمتطرفين و ص ا ن ع ا ل إ ر ه ا ب هكذا يفكر ع ب د ة العجل ومن تشابه البقر عليهم ونذهب إ ل ى عالم من كبار علماء الحديث قال ا ل أ و ز ا ع ي س أ ل ت ا ل س ه ر ي ة عن تفسير هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفر وقال يجيء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدعونه و ت س أ ل و ن ي عن ر أ ي ه وقال ا ل أ و ز ا ع أ ي ض ا فقلت للزهر ي ف إ ن لم يكن مؤمنا فما فنفر عن ذلك وقال أ م ر الاحاديث فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امروها علل الدار التاسع الدار قطمي صفحة、347. نعم لا تجادلوا فيها واقراوها واستمعوا إ ل ي ه ا كما استمع إ ل ي ه ا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا واطعنا لم يقولوا ما قلتم ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها و إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخرج الحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن والنسائي وأبو والبخاري والترمزي ماجا الحميد وابن وابن ومسلم والنساء يعلى حبان شيبة وابن قالوا ليس معناه أ ن ه كفر لكنه كفر للتحذير والتخويف وهذا الحديث معناه التهديد ثم هذا الكفر من النوع الرابع الباب السادس والذي ي أ ت ي في مجال الزجر قال ابن حجر ظاهره غير مراد لكن لما كان القتال اشد من السباب لانه مفضي الى ازهاق الروح عبر عنه بلفظ اشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد ح ق ي ق ة الكفر التي هي الخروج عن المل هي عن بل اطلق عليه الكفر م ب ا ل غ ة في التحذير فتح الباري شرح الحديث ث م ه ك ذ ا صار الحديث سباب المسلم ليس بفسوق وقتاله ليس بكفر لكنها ع م ل ي ة تهديد كما يرى ابن حجر والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقول كلاما لا يقصده وهم الوكلاء الوحيدون الذين وصل إ ل ي ه م مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق إ ن يتبعون إ ل ا الظن و إ ن هم إ ل ا يخرصون وبعد كلام ابن حجر انظر على الحديث تراه كلاما خاويا لا روح فيه و إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ولده ووالده والناس أ ج م ع ي ن أ خ ر ج ه أ ح م د وعبد بن حميد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه والنساء وابو يعلى وابن حبان على الفور سمعت من يقول ليس هذا المعنى على حقيقته وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ليس معناه لا يؤمن فهنا مضاف محذوف معناه لا يؤمن ايمانا كاملا قال ا ل س ن د شارح سنن ابن ماجه قالوا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يكمل إ ي م ا ن ه سنن ابن ماجه شرح الحديث سبعه وستين وقال ابن حجر قوله لا يؤمن أ ي إ ي م ا ن ا كاملا فتح الباري شرح الحديث اربعه رجل من أ ي ن ج ا ء و ا بهذا التحريف من الذي وسوس لهم بهذا ومن الذي أ ب ا ح لهم س ا ح ة هذا الدين و أ ح ل حرمتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن ولو كانت هناك ا ض ا ف ة لاضاف لا فالذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله بوحي يوحى وما هو بالهزل وما كان الله عز وجل ليدع دينه بين ايدي هؤلاء ليوضحوا للناس المضافات ا ل م ح ذ و ف ة في كلام الله ورسوله صلى ل ل ا هكذا عليه وسلم ه يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلكون سبيل أ ح ب ا ر ي ورهبان بني إ س ر ا ئ ي ل في تحريف الكلم عن مواضعه وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه أ خ ر ج ه أ ح م د وعبد بن حميد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجد والترمذي والنساء وأبو يعلى وابن يستريحون بدلوا و ماجد حبان أيضا لا يستريحون إلا إذا يعلى ر ح فالنبي و وأضافوا وحذفوا ا ف صلى الله عليه وسلم هنا نفى ا ل إ ي م ا ن في قول فصل إ ل ى أ ن يحب أ ح د ن ا ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه لكن المرض الذي أ ص ا ب هؤلاء ف أ ص م ه م و أ ع م ى أ ب ص ا ر ه م جعلهم يخرجون بوحي من شياطين ا ل إ ن س والجن ب ب د ع ة المضافات ا ل م ح ز و ف ة يقولون لك لا هو مؤمن بل من خ ي ر ة المؤمنين و إ ن لم يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه لكن إ ي م ا ن ه ليس كاملا ينقص على سبيل المثال د ر ج ة أ و ثلاث درجات ثم بعد هذا الضلال يضعون خاتم الفسوق وهو هذه ع ق ي د ة السلف و ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والعزاء قاصر على ت ش ي ع النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب اخرجه الحميدي وجدت ا والدارين والبخاري ومسلم وابو ح م ومسلم م د داود وابن ة والترمذي والنساء وابن خزيمة وابن و خزيمة حبان ج من يرجع بك الى ق ص ة المضاف المحذوف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد انه لا ص ل ا ة ك ا م ل ة وهذا القائل نسي الناس انه من شياطين الانس ومن بقايا ع ب د ة الطاغوت فلم ي س أ ل ه احد من الذي خ و ل ه و أ ع ط ا ه الحق في أ ن يخبر الناس ب م ق ص د النبي صلى الله عليه و سلم الذي ق ص د ه النبي صلى الله عليه و سلم قد ق ا ل ه و انتا ه ى ل أ م ر و ق ا ل لا يؤمن و ق ا ل لا ص ل ا ة و ق ل ن ا سمعنا و أ ط ع ن ا و ف ر ا ن كربنا و إ ل ي ك ا ل مصير و ق د و ق ع ت ه ن ا م ف ا ر ق ة غ ر ي ب ة فهذا الحديث يوافق مذهب الشافعي الحديث ه والنووي ل الشافع ل ي بوافق مذهب و ا شافعي المذهب ولذلك لم يقم بتحريف الحديث كما سلف بل قاوم التحريف قال فيه وجوب ق ر ا ء ة الفاتحه وانها م ت ع ي ن ة لا يجسي غيرها الا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين فمن ب ع د ه وقال ابو حنيفه و ط ا ئ ف ة ق ل ي ل ة لا تجب ا ل ف ا ت ح ة بل الواجب آ ي ة من ا ل ق ر آ ن لقوله ا ق ر أ ما تيسر ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة إ ل ا ب أ م ا ل ق ر آ ن قال النووي ف إ ن قالوا المراد لا ص ل ا ة ك ا م ل ة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ شرح ا ل نووي أ ر ب ع ه على ا ل ص ف ح ة ميه واتنين الله أ ك ب ر وصدق الله العظيم لقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت مبينات والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ي أ ت و ا اليه مزعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا ورسوله الى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا و أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ف أ و ل ئ ك هم الفائزون عرفت الان يا نووي ان هذا خالف ظاهر النص وظهر لك النص وظاهره ورفضت ان يضيف أ ت ب ا ع أ ب ي حنيفه على الحديث قولهم لا ص ل ا ة ك ا م ل ة واذا خالف الحديث مذهبك اضفت عليه وحذفت منه وجعلت تنقصه من اطرافه حتى تسخره ل ر أ ي ك و ر أ ي امامك الذي ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس وسلم الذي صلى الله عليه、وسلم. قال النووي عقب الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه أ و قال لجاره ما يحب لنفسه قال العلماء رحمهم الله أ ن ا رحمهم الله بدر معناه لا يؤمن ا ل إ ي م ا ن التام و إ ل ا ف أ ص ل ا ل إ ي م ا ن يحصل لمن لم يكن بهذه الصفه شرح النووي الثاني على ا ل ص ف ح ة ستاشر ولا ندري لماذا استحيا النووي ولم يذكر لنا هؤلاء العلماء ولو ذكر أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا من الجن والانس من مات ومن س ي أ ت ي ف إ ن ه م لا يستطيعون إ ض ا ف ة حرف على كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا حذف حرف و إ ذ ا ورد عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنساء دسما ماجة وابن له إن حبان أخرجه أحمد فهل قابلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم سمعنا و أ ط ع ن ا كما أ م ر ه م الله أ م ص ا ر و ا على خطوات اليهود والنصارى شبرا بشبر وزراعا ب ز ر ا ع ا ق ر أ معي ما كتبه الترمذي عقب هذا الحديث ليصور الحال الذي وصلت اليه ا ل ا م ة قال ا ل ت ر م ز ي هذا حديث حسن صحيح قلنا الحمد لله ي أ ت ي دور السمع و ا ل ط ا ع قال ا ل ت ر م ز ي وقد ر أ ى بعض اهل العلم المضمضه من النبا و ذ ا عندنا على الاستحباب على ل و من يرى بعضهم المضمضة م النبى فهل هذا ما أ م ر ن ا الله عز وجل به وهل هذه هي ا ل ع ل ا ق ة بيننا وبين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومن الذي أ ع ط ى من أ س م ا ه م ا ل ت ر م ز ي ب أ ه ل العلم الحق في أ ن يروا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى و إ ن سول لهم إ ب ل ي س أ ن يروا ذلك من هذا الذي جعل رؤيتهم دينا وعلما قال النووي ك ل ان ل ل ق و و و النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إ ن له دسما فيه استحباب مضمضه من شرب اللبن شرح النووي أ ر ب ع ة على ص ف ح ة س ت ة واربعين و أ ن ت لو ق ر أ ت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ا ل أ م ر ما ئ ة مرة ألف م وجدت هذه ا ل ك ل م ة التي أ ر ا د و ا بها الباطل و أ ر ا د و ا صرف الناس عن القول خلف كل أ م ر وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا و أ ط ع ن ا لقد وردت ك ل م ة استحباب هذه في فتح الباري وشرح النووي خ م س م ي ة اثنين وثمانين مره ان بني إ س ر ا ئ ي ل بدلوا قولا واحدا فماذا حدث ل ه يقول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ف أ ن ز ل ن ا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ونحن بدلنا كل قول وحرفنا كل فعل وجعلنا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله على الهوى والمزاج وسمينا الهوى استحبابا من باب ستر ا ل ج ر ي م ة واذا قال عبد الله ا بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ز ك ا ة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر أ و أ ن س ى من المسلمين أ خ ر ج ه احمد والدارني والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي و ا ل ن س ا ء وابو ي ع ل ى وابن خ ز ي م ة وابن حبان هل يقبلون الحديث هكذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أ ر س ل ه الله إ ل ي ه م ويقبلون ك ل م ة فرض ا ق ر أ معي ان اردت شرح هذا الحديث عند النووي في شرحه لصحيح مسلم س ب ع على ا ل ص ف ح ة ث م ا ن ي ة وخمسين قال اختلف الناس في معنى فرض هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه الزم و أ و ج ب ف ز ك ا ة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى و آ ت ا ل ز ك ا ة ولقوله صلى الله عليه وسلم فرضا وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى وقال إ س ح ا ق ابن ر ا ه و ي إ ي ج ا ب ز ك ا ة الفطر ك ا ل إ ج م ا ع وقال بعض أ ه ل العراق وبعض أ ص ح ا ب مالك وبعض أ ص ح ا ب الشافعي و د ا و د في آ خ ر أ م ر ه إ ن ه ا س ن ة ليست و ا ج ب ة قالوا ومعنى فرض قدر على سبيل الندب وقال ابو ح ن ي ف ة هي و ا ج ب ة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض قال القاضي ع ي ا د وقال بعضهم ا ل ف ط ر ة م ن س و خ ة ب ا ل ز ك ا ة قلت القائل النووي هذا غلط صريح والصواب انها فرض واجب فما دخل المسلم في هذا الخلاف الذي د ب بين المالكية وهذا ا والشافعية ا ا ل ل ح ن ف ي ة و ظ ر ي ة والحنابلة وعياض و ل ي ن ق م كل و الحديث ح د منهم ي ي ليلة غ ن على ولو عرف ولو ل ا ق ق ي مصيبته ة لبكى على ل وهذا ا ح قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن نبتلى بهؤلاء جميعا فماذا كان حال المسلمين قبل ظهور هؤلاء الذين آ م ن و ا ب ا ل ف ر ق ة والخلاف دينا هل ق ر أ ت ح د ي ث أ ب ي س ع ي د الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يوم واجب أ خ رسول ج ه مالك وأحمد م والبخاري و ل م أ ب وابن و داود و ماجة ا ن س ا ه ل عرفت أسماء ا ل ذ ماذا ي ليس يفعلون ن النبي قالوا اقرأ بواجب بأمر صلى الله عليه وسلم قال النووي وختلف ا العلماء في غسل ا ل ج م ع ة فحكي و ج و ب ه عن ط ا ئ ف ة من السلف حكوه عن بعض ا ل ص ح ا ب ة وبه قال اهل الظاهر وحكاه ابن المنزل عن مالك وحكاه الخطاب عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الامصار الى انه س ن ة م س ت ح ب ة ليس بواجب قال النووي ومذهبنا المشهور انه يستحب لكل مريد لها وفي وجه لاصحابنا يستحب للذكور خ ا ص ة وفي وجه يستحب لمن يلزمه ا ل ج م ع ة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين ووجه يستحب لكل احد يوم ا ل ج م ع ة سواء اراد حضور الجمعه ام لا كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد شرح ا ل ن والنووي و ي س س ا وما ا د بعد صفحة 131 و ل هنا يتكلم بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم و ك أ ن النبي صاحب ل ى ل ل عليه وسلم ه ص ا راس من حق النووي أ و غيره أ ن يختلف معه أ و يتفق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت اخرجه احمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة والبخاري حديث عندما و د ا ل ع يقول الذي بعثه الله ر ح م ة للعالمين غ س ل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل ثم ي أ ت ي طالب علم صغير من أ ن ث ا ل ن ا فيقول غسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل هنا تقترب ا ل س ا ع ة وينشق القمر وتقع الواقعه ويتهمه س د ن ة المذاهب والمنتفعون ب ف ر ق ة ا ل أ م ة وضياعها ب أ ن ه ظاهري من أ ه ل الجمود ولا علم له ب أ ص و ل الفقه ومدلولات ا ل ل غ ة واتهموه ب م ح ا و ل ة هدم ا ل إ س ل ا م لا لشيء إ ل ا ل أ ن ه ردد ما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف لقد صار العلم عندهم والعياذ برب الناس أ ن ه إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتلم ان نقول لا ليس بواجب بل مستحب ف إ ذ ا قال مستحب نقول لا بالفرد ف إ ذ ا قال فرد نقول لا بالمندوب وبهذه ا ل ط ر ي ق ة أ ن ت عندهم لا ت ه د م ا ل إ س ل ا م ولا تحرف ا ل ك ل م ة عن مواضعه مثل أ ح ب ا ر بني إ س ر ا ئ ي ل مثال آ خ ر قال النووي باب ا ل ض ي ا ف ة ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته و ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م فما كان وراء ذلك فهو ص د ق ة عليه قال ا ل ل و ر هذه ا ل أ ح ا د ي ث م ت ظ ا ه ر ة على ا ل أ م ر ب ا ل ض ي ا ف والاهتمام بها وعظيم موقعها وقد أ ج م ع المسلمون على الضيافه و أ ن ه ا من م ت أ ك د ا ت ا ل إ س ل ا م قال الشافعي ومالك وابو ح ن ي ف ة والجمهور هي س ن ة ليست ب و ا ج ب ة وقال ا ليس ل و أ ح م د هي واجبه ة وليلة قال أحمد هي واجبة يوما أحمد قال يوما ا ج ب ة ي و و ل ي ل ة على أ ه ل ا ل ب ا د ي ة و أ ه ل القرى دون أ ه ل المدن و ت أ و ي ل الجمهور هذه ا ل أ ح ا د ي ث و أ ش ب ا ه ه ا على الاستحباب ومكارم ا ل أ خ ل ا ق وتأكد و كحديث حق الضيف كحديث غسل ي محمد الجمعة واجب على كل م ت ل وتأولها وغيره والله النوو رأيت أعلم الخطاب على المضطر والله أعلم. شرح 12 على الصفحة 31. هل رأيت وقرأت هذه المهزلة شرح ح ا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لهذه ا ل أ م ة ب ر س ا ل ة الله مبعوثا منه يقول من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه والجمهور وفلان وفلان و ا ل أ ن د ا د والشركاء والشفعاء والسفهاء والذين في قلوبهم ع ث ن الذين لا يحق لهم أ ن يتكلموا في دين الله بحرف واحد والذين لم يحملوا ر س ا ل ة يقولون ا ل أ م ر لمن أ ح د و ا ل م س أ ل ة على الاختيار ويقول لك النووي لك و ت أ و ل الجمهور هذه ا ل أ ح ا د ي ث و أ ش ب ا ه ه ا على الاستحباب يا أ م ة الجمهور هل بلغكم اسم هذا النبي الجديد المسمى بالجمهور وهذا الجمهور من حقه أ ن ي ت أ و ل ما جاء به الصادق المصدوق أ ب و القاسم صلى الله عليه وسلم و أ ن يبدله و أ ن يغيره والحمد لله كفرنا بالجمهور وفلان وكل فلان وتركناهم في ملاعب الصبيان بالامس ووضعنا حديث محمد صلى الله عليه وسلم داخل العين والقلب ونقول له قبل ان نسمع سمعنا و ع ط ع ن ا ونحتكم اليه ولا نجد في انفسنا الا الحب لما حكم به وسلمنا لحكمه قبل ان نعلم الحكم تسليما إ ذ ا قال فرض فهو فرض و إ ذ ا قال واجب فهو واجب لا تبديل ولا ت أ و ي ل ولا تعطيل ولا ا ل أ م ر يتصل ب أ ه ل القرى دون أ ه ل المدن ل أ ن حبيبنا و أ س و ت ن ا و إ م ا م ن ا جاء للناس ك ا ف ة قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أ ر و ن ي الذين الحقتم به شركاء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 ومن استجمر فليوتر اخرجه مالك والحميدي واحمد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي قال النووي الانتصار ليس بواجب بالاتفاق شرحه السال الصفحة 126. اتفاق ل ل الصفحة س ا ي من يا نووي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ل ي ن ث ر هذا فعل امر صدر من نبي قال الله عز وجل وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إ ن الله شديد العقاب والذي ذكرناه مجرد امثله لا غير وما على المسلم الباحث عن الحق إ ل ا أ ن يختار أ ي حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل ب أ ي حكم من أ ح ك ا م الدين ثم يراجع كتب الفقهاء او كتب شروح الحديث ليقف على العجب وعندها سيعرف كيف تشابه البقر عليهم والاغرب مما سبق وكلها غرائب انه في هذا المذهب و ز ا ك من يقول ان رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة ووضع اليمنى على اليسرى و ص ف ة الجلوس للتشهد كل ذلك ه ي ئ ة وليس ب ر ك ن ونسأل اي شيطان اوحى لكم ب ك ل م ة ه ي ئ ة هذه وهل اصبح من حق شياطين الانس والجن تقسيم تعاليم الاسلام الى ه ي ئ ة و ر ك ل و س ن ة و ف ر د وواجب ومندوب ومستحب ومكروه الى اخر ضلال العمى ومن الذي اعطى الحق لمدعي الفقه و م ت س و ي ل الباطل ان يقسموا دين الله وشرعه إ ل ى هذه المسميات التي خرجت من عقول تعفنت بالشرك ورفضت إ ل ا اتباع ا ل أ ح ب ا ر والرهبان والمشايخ أ ر ب ا ب ا من دون الله قل الفقهاء هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إلا هؤلاء والأئمة فتخرجوه تخرصوه عندكم تتبعون من إن وإن أنتم إلا وإذا كان تسمونه كما وإذا كما وجدتم آ ب ا ء ك م يقولون إ ذ ا كانوا تفرقوا واختلفوا واخترعوا وابتدعوا وقسم كل إ م ا م دين الله كما سول له هواه فمن الذي أ ل ز م ك م باتباع هؤلاء وهل أ ر س ل الله تعالى لكم فقهاء المقابر هؤلاء وامركم, وأمركم برد الامر إ ل ي ه م وهل جعل الله تعالى طاعه هؤلاء من طاعته كما قال في رسولنا صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله ومن تولى فما أ ر س ل ن ا ك عليهم حفيظا فلو عرف الناس قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لامنوا حق ا ل إ ي م ا ن برسالته بنور الوحي النازل عليه ولحملوا كل ما عندهم من خلاف ونزاع وكل ما يفعلون من ص ل ا ة وزكاه وذهبوا يبحثون عن حديثه صلى الله عليه وسلم و ل ع ب د و ا عليه ب ا ل ن و ا ج د تاركين خلف ظهورهم هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا